family فأكربه ونعمه فيقول وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا لا حول أحد <متحدث> يا أيتها النفس المطمئن إرجع إلى ربك راضية موضية فبخلي في عبادي